بسم الله الرحمن الرحيم من قِبل فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم أحمد مع أحمد تفسير سورة البقرة من قوله, قوله تعالى. وحيد وحيد وحيد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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في تفسير سورة البقرة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلنا بفضل الله تعالى في سورة البقرة عند قول رب العالمين جل وعلا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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ معنى الآية أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال ربك للملائكة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ ولقد فرق العلماء بين إذ وإذا فقالوا هما حرفا توقيت إذ وإذا ولكن إذ تأتي دائما للماضي وإذا تأتي دائما للمستقبل وأحيانا يوضع أحدهما موضع الآخر يعني إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا كما في قول رب العالمين جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا معناها وإذ مكروا فإذا جاءت إذ مع المستقبل هي الأصل أنها للماضي إذ الأصل أنها للماضي إذا جاءت مع المستقبل فيكون معنى الآية للماضي لأنها في الأصل للماضي كما في قوله تعالى وإذا يمكر بك الذين كفروا يعني وإذا مكروا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام طب إذا جاءت إذا مع الماضي فيكون معناها للإيه للمستقبل لأنها في الأصل للمستقبل كما في قول رب العالمين جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح معنى جاء هنا يعني يجي كما في قوله تعالى فإذا جاءت الطامة يعني أيضا يجي كما قال العلماء فإذ الأصل أنها للماضي وإذا للمستقبل فيقول تعالى وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةَ أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ قال ربك للملائكة من هم الملائكة؟ قال العلماء أصل هذه الكلمة ملائكة أصلها ملأك وطبعا أو مألك وجمع الملائكة ملأك أصل هذه الكلمة الملائكة أصلها مألك وجمع ملائكة كما قال وكلمة ملائكة جمع كلمة ملأك طبعا اشتقت هذه الكلمة من الألوكة وهي الرسالة اشتقت من الألوكة وهي الرسالة قال العلماء الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور جعل لهم وظائف وأعمالا مختلفة سبحانه وتعالى فمنهم من هو موكل بالوحي من الله إلى الرسل وهو جبريل عليه السلام ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور بنفخ الأرواح يوم الميعاد وهو إثرافيل ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت موكل بأسرار بني آدم بقبض أرواح بني آدم البعض يسمي ملك الموت بعزرائيل ولكن هذا أو هذه التسمية ليست صحيحة لأن الله جل وعلا سماه ملك الموت فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم بملك الموت في الاسرائيليات سمي ايه ازرائيل هذا في الاسرائيليات ولكن ما دام ان هذا يخالف صريح القرآن فنرجع الى لفظة القرآن قل يتوفاكم ملك الموت طبعا هؤلاء الثلاثة ميكايل وإسرافيل وجبريل أو جبرائيل هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته إلى هؤلاء الثلاثة لمكانتهم عند الله عز وجل فكان يقول عليه الصلاة والسلام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 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة طب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وهو جبريل قال العلماء لأنهم موكلون بما فيه حياة طيب جبريل موكل بما فيه حياة ماذا حياة حياتي؟ حياة حياة الأرواح موكل بما فيه حياة الأرواح فهو يأتي بالوحي من الله جل وعلا إلى الرسل فالوحي هذا يحيي القلوب كما قال العلماء طيب ميكائيل موكل بما فيه حياة هل إيه النبات والقطر هو الذي موكل بالقطر والنبات يعني حياة الأرض طيب الثالث وهو إسرافيل موكل بحياة ماذا العباد في يوم الميعاد نفخ الأرواح في الأجساد في يوم الميعاد الشاهد أن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة إذا إن كل ملك من هؤلاء الملائكة موكل بوظيفة معينة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون خلقهم الله جل وعلا من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلقهم الله عز وجل أقوياء أمناء كما قال جل وعلا عن جبريل عليه السلام وهو أحدهم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فهؤلاء الملائكة خلقهم الله أقوياء أمناء وكما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض أيراه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية كما في الرواية الأخرى له كم جناح؟ 600 جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين منهبطا إلى السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. طيب. هل جبريل عليه السلام كان يتجسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أشخاص الجواب نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحي الكلبي وهو صحابي من الصحابة رضي الله عنه وأيضاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وعن الساعة إلى آخر الأسئلة التي سألها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتى ليعلمكم دينكم أتى ليعلمكم دينكم حديث جبريل الشهير الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ولكن أتى إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين كما ورد في حديث عائشة الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يقول صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فيما شئت قال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فالشاهد هنا أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة وفي أكثر من صورة فالملائكة كما قلنا وكما ذكر القرآن هم هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون طبعا من الملائكة أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الملائكة أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع من الملائكة ما له جناحان ومن الملائكة من له ثلاث ومن الملائكة من له أربع ومن له أكثر من ذلك كما في حديث جبريل والملائكة في أعمالهم متخصصون فمنهم من يحف مجالس الذكر كهذا المجلس الذي نجلسه الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة من يحف مجالس الذكر قال صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر تحفها الملائكة تغشاه الرحمة تتنزل عليها السكينة يذكر الله أهلها في من عنده بل من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين لقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جلישهم فالملاك في أعمالهم متخصصون منهم من يحف مجالس الذك منهم ملك الجبال منهم ملاك وكلها الله بحفظ أعمال العباد من خير أو شر كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومنهم ملائكة خزنة للسماء ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأيضا تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تسليم من سلم عليه عليه الصلاة والسلام ومنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب ومنهم حملة العرش ومنهم رسل إلى عباده المرسلين ومنهم من يقبض الأرواح ومنهم من وكل بالنفخ في الصور ومنهم من يقاتل ومنهم من يؤيد المقاتلين المسلمين إلى غير ذلك من الأعمال أسأل الله أن يؤيد إخواننا المستضعفين في سوريا بملائكة من عنده وجند من عنده وأن يؤيد إخواننا المستضعفين في غزة بجند من عنده وملائكة من عنده ولقد حكى بعض الصحابة في كثير من الغزوات أن الملائكة كانت تدافع وتنافح معهم وبعضهم قال رأيت الملائكة تدافع معنا ذكر أكثر من واحد من الصحابة هذا في اكثر من غزوة فالملائكة كل واحد منهم موكل بوظيفة معينة وخصيصة معينة خصه الله سبحانه وتعالى بها قال الله تعالى واذ قال ربك فالخطاب هنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة من هو الخليفة الذي أراده الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الجواب أكثر المفسرين على أن الخليفة هنا إنه آدم عليه السلام حتى قال القرطبي رحمه الله المعنى بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وجميع أهل التأويل آدم عليه السلام هو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره خليفة الله في تنفيذ أوامره طبعا خليفة الله عن كمال وليس عن نقص منه سبحانه ليس كما يظن البعض أن الله في حاجة لمن يخلفه فيصف الله جل وعلا بالنقص كلا فمعنى خليفة أي أنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره وأحكامه وشرائعه عن كمال لله وليس عن نقص منه سبحانه وقال الحافظ ابن كثير إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما في قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعض وهذه نعمة من نعم الله علينا لأن الناس لو لم يموت بعضهم ما وسعتنا هذه الدنيا وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أيضا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف الخليفة قال الحافظ ابن كثير يعني يخلف بعضهم بعضا طيب قد يسأل سائل هنا فيقول لو أخذنا بقول الحافظ رحمه الله تعالى وهو الخليفة يعني يخلف غيره في الأرض طب من الذي يخلفه الخليفة في الأرض قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ يقتضي أن هذا الخليفة يخلف من غيره في أرض الله سبحانه وتعالى طب فمن الذي يخلفه الخليفة في الأرض هو جِبَع دِمِين قال بعض العلماء إنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره كما قلنا وقال البعض إنه خليفة لقوم من الجن كانوا يسكنون الأرض قبله وقال البعض إنه خليفة لقوم من الملائكة كانوا يسكنون الأرض قبله والراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول لأنه لم يرد لنا نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن هناك جنن أو ملائكة كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام وإنما هي أخبار إسرائيلية نأخذ بقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره نعم طب هنا قد يسأل سائل فيقول قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة قلنا إنهم يخلفون من سبقهم فمن العلماء من قال إن الأرض كانت معمورة قبل آدم إما بالجن أو الملائكة ولكن أخذنا بالقول الأول أن الله أراد من هذه الخليفة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين العباد لا عن جهل بالله وحاشاه من ذلك ولا عن عجز ولكنه يمن على من يشاء من عباده كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس هو خليفة يخلف الله سبحانه وتعالى في الحكم بين العباد هذا هو المعنى ثم قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طب من الذي أعلم الملائكة أن هناك من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى سألوا هذا السؤال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أجاب بعض العلماء على هذا السؤال فقالوا إن الله تعالى هو الذي أعلمهم أن من زرية هذا الخليفة من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ومن العلماء من قال إن قولهم قول من أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قول الملائكة إن قولهم هذا سؤال محد يعني يسألون للاستفسار يا رب هل سيفسد فيها ويسفك الدماء واختار هذا القول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين أن ذلك من الملائكة استخبار لربها هكذا قال الطبري. قال المعنى أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من هذه صفته من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فهم يستفسرون ويسألون الملك سبحانه وتعالى فهذا سؤال محر للاستفسار ومن العلماء من قال وطبعا هذا القول اعتمدوا على أخبار إسرائيلية الذين قالوا به قالوا إن الذي أعلمهم أنهم علموا من حال من كان يسكن الأرض أنه أفسد فيها وسفك الدماء فقالوا هذا يتوقع منه ما كان من سالفه يعني الذي أتى قبلهم كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فهم سيكونون على نفس المنوال ولكن الراجح والله تعالى أعلم ما اختاره الطبري أن هذا محضئه سؤال للاستفسار يا رب هل هؤلاء سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء طبعا عطف ربنا سبحانه وتعالى هنا عطفا للخاص على العام فقال جل وعلا على لسان الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها فالإفسد هذا عام ويسفك الدماء طبعا سفك الدماء معناه صب الدماء والمراد به هنا القتل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء معلوم أن الإفساد في الأرض عام يدخل فيه المعاصي والكبائر إلى آخر ذلك أحد أفراد هذه المعاصي سفك الدماء فهو خاص سفك الدماء نوع خاص من أنواع المعاصي والكبائر فعطف الله جل وعلا سفك الدماء على الافساد في الأرض لبيان ماذا لبيان حرمة الدماء وخطر الدماء لبيان حرمة القتل لذا افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء خطبة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء ببيان حرمة الدماء لماذا؟ لمكانتها عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحذر من سفك الدماء حتى والله ولو كان هذا الذي قتل لا يدين بدين الإسلام ما دام أنه ليس محاربا إذا أعطيته الأمان فلا يجوز لك أن تعتدي عليه بغير وجه حق قال صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا وفي رواية من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة نسأل الله العافية يعني إذا أعطيت مشركا الأمان ثم قتلته تعاقب عقابا أليما من الله عز وجل ولقد قال صلى الله عليه وسلم حُرمة الدماء أعظم عند الله من حُرمة الكعبة أعظم عند الله من حُرمة الكعبة نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعطف الخاص على العام هنا لبيان أهمية الخاص لبيان خطورة سفك الدماء وحُرمة القتل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهذا استفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام وليس للاعتراض قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل هذه تزكية من الملائكة هل الملائكة يزكون أنفسهم فيقولون لله عز وجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طبعا تزكية النفس ممنوعة لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة وإن كان بعض أهل العلم جوزا تزكية النفس والآخرين ببعض الضوابط والتي منها إذا أمنت الفتنة إذا كان لا يخشى على نفسه فتنة إذا كانت سم حاجة وضرورة ومصلحة من وراء هذه التزكية إن كان يعلم ذلك منه إذا كانت هذه التزكية ليس فيها غش ولا تدليس يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أن واحدا من الناس حفظ القرآن في ثلاثة أشهر فقدمته في ملء من الناس وقلت فلان ابن فلان حفظ القرآن في ثلاثة أشهر طبعا هذا الشخص أمن على نفسه الفتنة لا يخشى على نفسه الفتنة هذه نقطة في غاية الأهمية وهذا الكلام الذي أذكره ليس فيه غش ولا تدليس وأعلم ذلك منه وكانت سم حاجة وضرورة ومصلحة أردت من وراء ذلك أن أحفز الناس كي يحفظوا كتاب الله في عجالة ما المانع فلقد قال يوسف عليه السلام للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال العلماء فحقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة عليم بتصريف الأمور بإذن الله وحده، فإذا كانت هذه التذكية لها ضرورة وحاجة ومصلحة لا حرج فيها، ولكن بهذه الضوابط التي ذكرتها وبالاخص ألا يكون فيها غش ولا تدليس يعني ما ينفعش أقدم واحد للناس معاد بلوم وأقول للناس دمعة دكتوراة في الشريعة هذا كذب. وتدليس وغش أيضا التزكية تكون بقدر الحاجة كما قلنا على قدر الحاجة يعني لا نفتح الباب على مصرعي على قدر حاجة الموقف كما قال العلماء طيب هل هذه تزكية من الملائكة لما قالوا لرب العالمين سبحانه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الظاهر والله تعالى أعلم أنهم أي الملائكة قدموا هذا مع سؤالهم إذ منهم لربهم عز وجل فكأنهم قالوا نحن لسنا معترضين على فعلك يا رب ولسنا محيطين بعلمك فها نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأخبرنا يا ربنا هل سيفسد هذا الخليفة في الأرض ويسفك الدماء هم طلبوا من الله عز وجل بيان الحكمة لهم من الخليفة في الأرض وليس أنهم أرادوا تزكية النفس كما قال البعض ونحن نسبح بحمدك نسبح بحمدك يعني ننزهك عن كل ما لا يليق بك نحمدك يا رب إذ وفقتنا لذلك كأن تقول نسبح بحمدك سبحان الله وبحمدك كأن تقول سبحان الله والحمد لله نمزج الحمد بالتسبيح نسبحك ونحمدك يا رب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نطهرك عن كل ما يصفك به أعداءك نطهرك من كل ما يصفك به أعداءك من كل ما لا يليق بك يا الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال بعض العلماء إن رب العزة سبحانه وتعالى قال على لسان الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا التقديس معناه التطهير هذا قول آخر لبعض العلماء قالوا وهو أمر زائد على التنزيه فالتسبيح قلنا معنائه معنى التسبيح التنزيه. التنزيه. طيب التقديس معناه التطهير فهو أمر زائد على تنزيه الله سبحانه وتعالى قالوا لأن التنزيه تبرئه وتخليه والتطهير أمر زائد لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى على لسان الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يبقى نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونصلي لك أو أننا نعظمك بالحمد لك والشكر لك أو أننا نقول سبحانك وبحمدك أو سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده طبعا وردت بعض الأحاديث في فضل سبحان الله وبحمده منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله فقال أبو ذر قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده في رواية أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك هن بدأ يعني إذا بدأت بالتسبيح لا حرج بالتحميد لا حرج بالتهليل لا حرج المهم أن تكسر من هذه الكلمات فهي كلمات يحبها الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر فالشاهد هنا أن سبحان الله وبحمده لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فما أجمل أن نكسر منها ولقد ورد أيضا في الصحيحين ان حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من السنة بعد أن تقول في الركوع سبحان الله العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا من السنة أن تقول بعدها إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى يحمل قول الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون على أنه سبحانه وتعالى يعلم هل كل الملائكة صالحون كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أم فيهم من هو عاص حاسد لا يعلمونه والله يعلمه ويعلم كذلك هل هذا الخليفة الذي سيجعله في الأرض يكون سفاكا للدماء أم أنه عابد مطيع لله وكما أن من ذريته من يسفك الدماء فمنهم أيضا أتقياء علماء أنبياء وكل هذا كان لا يخفى على الملائكة عليهم السلام فظهر منهم إبليس الذي اعترض على أمر الله العاصي الحاسد الكذاب المتكبر وظهر من زرية آدم غير المفسدين قوم أتقياء صالحون الشاهد أن الله تعالى ختم الآية بقوله إني أعلم ما لا تعلمون أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم هل كل الملائكة صالحون أم لا يعلم سبحانه وتعالى هل كل ذرية آدم صالحون أم مفسدون يعلم سبحانه وتعالى كل شيء فالسر والعلن في علمه سواء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 سيفسد في الأرض ويسفك الدماء لابد أن تعلموا أن من هذه الزغية من سيكون نبيا من سيكون صديقا من سيكون شهيدا من سيكون صالحا من سيكون تقيا إني أعلم ما لا تعلمون طب ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة الجواب من هذه الفوائد أولاً إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم يؤخذ كونه بحرف من قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة لأن هذه حروف ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه وإذ القول لله على هذا الوجه من كماله عز وجل بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون الله جل وعلا متكلما متكلما بما شاء كونا وشرعا متى شاء وكيف شاء فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة كن لقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل الكون مراد له قدرا وأما قوله الشرعي فهو وحيه الذي أوحاه إلى الرسل والأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فنثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى قال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن الملائكة لهم عقول يعني لو سأل سائل فقال هل الملائكة لهم عقول الجواب؟ نعم لهم عقول إن الله جل وعلا وجه إليهم الخطاب وأجابوا ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله ولا يمكن أن يجيب عليه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه وإنما نبهنا على هذه النقطة لأن بعض أهل الزيغ قالوا إن الملائكة ليسوا عقلاء ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من وصف الملائكة بأنهم ليسوا عقلاء فلا عقل له فلا عقل له لأن الله وصفهم وخاطبهم وأجاب على الله خاطبهم وأجابوا عليه فكيف ليس لهم عقول ليس كما يقول بعض أهل الزيغ إن الملائكة لا عقول لهم بل لهم عقول يكفي أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم وأجابوا عليه أيضاً نستفيد من هذه الآية إثبات الأفعال لله أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء طبعا من أهل البدع من ينكر ذلك زعما منه أن الأفعال حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث فلا يجي يعني ربنا سبحانه وتعالى حاشاه ولا يستوي على العرش ولا ينزل ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب وهذه دعوة فاسدة من وجوه أولا أنها في مقابلة النص وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه أي هذا يخالف صريح القرآن أيضا أنها دعوة غير مسلمة فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء أيضا إن كونه تعالى فعالا لما يريد من كماله وتمام صفاته لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم ولا مريد وإما أن يكون عاجزا وكلاهما وصان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى فتعجب كيف أتي هؤلاء من حيث ظنوا قالوا إنه تنزيه لله عن النقص يعني لما يقولون إن الله لا ينزل إن الله لا يتكلم إن الله لا يستوي على العرش نحن أردنا كما يقولون أن ننزه الله عن النقص وهو في الحقيقة غاية النقص فلابد أن تحمد ربك على العافية وأن تسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في العقول وتحريف للمنقول أيضا من هذه الفوائد أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا على أحد الأقوال في معنى خليفة كما قال الحافظ ابن كثير في معنى خليفة وهذا هو الواقع فتجد من له مئة مع من له سنة واحدة يعني واحد عنده مئة سنة النهاردة وتلاقي واحد عنده إيه؟ سنة واحدة وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى انظر إلى الفرق بين من له سنة ومئة سنة فرق تسعة وتسعين سنة هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى لأن الناس لو من ولد بقي على وجه الأرض لا داقت الأرض بما رحبت كما قلنا ولا استقامت الأحوال ولا حصلت الرحمة للصغار من الكبار ولا الولاية على الصغار إلى غير ذلك من المصالح العظيمة يعني مدينة أو محافظة كالقاهرة انظر إلى تكدس السكان فيها وفي وسائل المواصلات تخيل اللي ماتوا من خمسمائة سنة يعيشون معنا الآن طيب هنمشي ازاي انعيشي ازاي لربك سبحانه وتعالى حكم في ذلك أن يخلف الناس بعضهم بعضا هذه من فوائد هذه الآية أيضا من هذه الفوائد قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل كما قال تعالى ونحن نسبح بحمدك وإه ونقدس لك أيضا من هذه الفوائد كراهه الملائكة للإفساد في الأرض حتى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يبقى هم يكرهون سفك الدماء يكرهون الإفساد في الأرض هذه فائدة من الفوائد أيضا من هذه الفوائد أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به إذا كان المقصود من ذلك مجرد الخير دون الفخر كما في قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإذا كان المقصود الفخر ففي هذه الحالة يحرم علي هذا الفعل وهذا الكلام فتزكية النفس بهذا, بهذا الكلام لا تجوز فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أما إذا كانت سم حاجة وضرورة وكانت هذه التزكية بقدر هذه الحاجة وأمنت الفتنة ولم يخشى من ثناء الناس عليه مفسدة إلى آخر هذه الضواب التي ذكرها العلماء ولم يكن هناك فخ في الكلام لا حرج بذلك إن كان مقصدك الخير واحد بيقول مثلا يا جماعة أنا حصلت على الدكتوراه في الفقه المقارن مثلا أو في علم معين من أبواب العلم أراد أن يعلم الناس لمن له فتوى مثلا في هذا الباب أو طبيب قال أنا حصلت على الدكتوراه في جراحة المخ والأعصاب مثلا فهذا إن لم يكن فيه فخ لا حرج فيه والله تعالى أعلى وأعلم أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية شدة تعظيم الملائكة لرب العالمين سبحانه وتعالى حيث قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته